تَبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاضِلُ نَابِي الرَّأْيِ وَمَا نَرَاهُ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن لا بينه من ربي واتاني رحمه من عنده فعميت عليكم واتاني رحمه من عنده فعميت عليكم ان الجبكمها وانتم لها كاره